ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بي سما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقل الانواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابنا انما ان